نجم لان يجبان الصحراء ا ل م ق م ر ة كان يسيران جنبا الى جنب أ ح د ه م ا على سرج ذهبي و ا ل آ خ ر على سرج فضي فضية والسرج الفضي يحمل ج ر ت ة ذ ه ب ي ة ك ا ن ت الجرتان مربوطتين معا بخيل ع ى السرج おやすみな معطفين أبيضين متطابكين إلى أين كان ذهبين يقطعنا ل ص ح ر ا ء الشاسعة تحرك الجملة 「ليله انضباط